أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم المناط في مفهوم الشرط إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة الأول دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي والثاني دلالتها ذيالة على الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم ومترتب عليه وتابع له والثالث دلالتها على انحصار السببية في المقدم بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي سلامنا في الدرس الماضي كان في مفهوم الشرط وقلنا أن الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ سلام عليكم. كما تدل على الثبوت عند الثبوت أم لا؟ سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. المصنف يقول: الجملة الشرطية مرة تكون مساقة. لبيان موضوع الحكم السلام عليكم مرة تكون مساقة لبيان موضوع الحكم وأن المقدم هو عين التالي بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ومرة تكون مساقة لا لأجل ذلك وإنما لأجل بيان أن التالي معلق ومرتبط تحققه عن التالي تحققه بتحقق المقدم فإذا قال المولى لعبده إذا جاء العالم فأكرمه يتضح أن التالي وهو الحكم عن الإكرام السلام عليكم السلام عليكم تحقيقه في الخارج مرتبط بتحقق الشرط وهو المجيء إذا جاء العالم فأكرمه وقلنا في الدرس الماضي البحث هنا في مفهوم الشرط لا في القسم الأول إنما البحث في القسم الثاني في كون التالي معلق فقط فقط فون التالي معلق على المقدم وليس أحدهما عين الآخر ففي التعليق يمكن تطور الحكم من دون الشرط المولى يقول إذا جاء العالم فأكرمه قلنا هنا يمكن تطور الإكرام من دون المجيء يمكن العالم لا يأتي وإنما تنعكس الآية أنا أذهب إليه فأكرمه أيضا فيمكن تطور الحكم من دون الشرط وقلنا أيضا المقصود من انتفاء الحكم هنا التفتوا جيدا المقصود من انتفاء الحكم هنا انتفاء نوع لا شخص الحكم والا واضح أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء أحد قيوده انما المطلوب المتنازع فيه هنا انتفاء كلي الحكم كلي الاكرام هل ينتفي ام لا ينتفي واضح المصنف يقول الجمله الشرطيه حتى تدل على المفهوم لابد من تحقيق امور اربعه اولا لابد من إثبات أمور أربعة اولا نحن في الدرس الماضي قلنا المصنف يذهب إلى أن الجملة الشرطية لها مفهوم ولكن المصنف يقول حتى تدل تلك الجملة الشرطية على المفهوم لابد من تحقيق أمور ثلاثة أو أربعة عفوا وإن كان المصنف ذكرها ثلاثة لكن هي أربعة واحد ضمن الآخر الأول لا الأول بد من إثبات التلازم بين المقدم والتالي الثاني لا بد من إثبات الترتب بينهما الثالث لا بد من اثبات العليه والمعلوليه بينهما الرابع لا بد من اثبات الانحصاريه وان المقدم عله منحصره في اثبات التالي اربعه الفاظ أربع كلمات اللزوم واحد يعني اثبات التلازم اللزوم اللزوم واحد الترتب ثانيا العلية ثالثا الانحصارية رابعة اربع كلمات لابد من اثباتها اولا اللزومية الترتبيه العلية الانحصارية بلي بلي استعجابه بينه ما بين شاء الله واحد واحد خب اما اولا فلا بد من اثبات التلازم والارتباط بين المقدم والتالي قرانا في المنطق في بحث القضايا ان القضايا على قسمين بعض القضايا لزوميه وبعض القضايا اتفاقية في المنطق يعرفون القضية اللزومية هي التي يكون فيها المقدم أو هي التي يكون فيها الارتباط الحقيقي بين المقدم والتالي ارتباط حقيقي بين المقدم والتالي واضح؟ مثلا أفواً أكمل التعريف بين المقدم والتالي لعلاقة بينهما إما علاقة أن المقدم علّ للتالي هذه علاقة أو بالعكس يكون المقدم معلول للتالي أو كلاهما معلول لعلة ثالثة أعيد التعريف القضية اللزومية هي التي يكون الارتباط فيها بين المقدم والتالي ارتباطا حقيقيا لعلاقة بينهما إما علاقة أن المقدم عله للتالي هذه علاقة واحد أو بالعكس أن المقدم معلول للتالي أو كلاهما يعني المقدم والتالي كلاهما معلولان لعلّة ثالثة أضرب مثال لكل واحد ان المقدم علم للتالي مثلا كقول القائل اذا طلعت الشمس فالنهار موجود هنا المقدم طلوع الشمس عله للتالي طلوع النهار واضح المثال اذا طلعت الشمس فالنهار موجود نستطيع ان نقول طلوع الشمس عله لوجود النهار هذا واضح بعد فطلوع الشمس المقدم ووجود النهار التالي طلوع الشمس عله يعني المقدم عله للتالي هذا واضح هذا واضح بالعكس اعكسوها أن يكون المقدم معلول للتالي نفس المثال اعكسوا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة هنا المقدم معلول معلول للتالي يعني نستطيع أن نقول هكذا وجود النهار معلول لطلوع الشمس فأصبح المقدم معلول والتالي والتالي عل اتضح والقسم الثالث أن يكونان معا يعني المقدم والتالي كلاهما معلول لماذا لعل ثالثة غيرهما مثلا نقول هكذا إذا غل الماء إذا غلى الماء فانه يتمدد إذا غلى هذا مقدم إذا غلى الماء فانه التالي فإنه يتمدد المقدم غليان الماء التالي التمدد خب التمدد والغليان كلاهما معلوم لعل ثالثة وهي سخونة المر هذا سخونة المر وهذا يعني يصير فإذا القضية اللزومية هي هذه أما لاتفاقية قسم الثاني في في القضايا وأما لاتفاقية فهي تلك القضايا التي لا يكون الارتباط بين المقدم والتالي ارتباطاً حقيقياً لأنه لا علية ومعلولية بين المقدم والتالي وإنما الاتفاق فقط أضرب مثال مثلاً أقول هكذا كلما جاء محمد إلى المدرسة يكون الأستاذ قد شرع في الدرس أو لا يكون الجرس قد رن أو رن الجرس كل ما جاء محمد إلى المدرسة يكون الجرس قد رن بين محمد بين مجيء محمد ورن الجرس ما أكون ارتباط عنه معلول لا علية ولا مع اتفاقيات فقط اتفاقية فقط مثلا أقول هكذا مثال جميل إذا كان لإنسان ناطقا أجلكم الله فالحمار نائم فالحمار نائم بين نوم الحمار أجلكم الله وبين كون الإنسان حيوان ناطق ما موجود أن معلول اتفاقية فقط اتفاقيات فقط أو أقول هكذا كلما جئت إليك إلى البيت لم تكن موجودا إذا جئتك إلى البيت لم تكن موجودا وكان أخوك موجودك هنا ماكو علا معلولية قضيه اتفاقية فقط واضح يصير نحن هنا في القضية في الجملة الشرطية لابد أن نثبت القسم الأول من القضايا أن التالي والمقدم بينهما ارتباط وتلازم مو اتفاق. ارتباط وتلازم وإلا لو كان بينهما اتفاق فالجملة الشرطية لا مفهوم لها واضح الشرط الأول واضح الشرط الأول الشرط الثاني أن نثبت بين المقدم والتالي وفرق بين التلازم والترتب فرق بينهما أن يكون التالي والمقدم كلاهما متلازم مع الآخر هذا شيء وأن يكون التالي مرتب مترتب يعني متفرع مترتب على وجود المقدم هذا شيء آخر التلازم بينهما أن يكونان معا هذا معنى التلازم أنا متلازم مع السيد أن معا اما مترتب أحدهما قبل الآخر واضع الفرق بين اللزوم والترتب اللزوم كونهما معا أما الترتيب لا أحدهما مترتب على الآخر وفرق بين الأمرين فرق كبير بين الأمرين أيضا فلا يكفي في الجملة الشرطية حتى ندعي لها مفهوم لا يكفي أن يكون بين المقدم والتالي ارتباط وتلازم لا لا ما يكفي هذا بل بعد إثبات التلازم لابد بد أن نثبت التالي على المقدم واضح يعني وجود النهار مترتب على وجود الش... على طلوع الشمس تطلع الشمس اولا ثم يكون النهار واضح اضرب مثال للتوضيح فتح الباب بالمفتاح بالمفتاح اكو تقدم بين التفت هناك تقدم أو ترتب بين حركة اليد وحركة المفتاح وحركة القسم وإن كان حتى بالظاهر واحد بالظاهر واحد لكن بالدقة ترتب بينهما حركة اليد حرك قبل حركة المفتاح واضح وإن كان هذا الترتب غير مشعور به في بعض الأحيان لكن بالتدقيق حسناً هناك الترتب بينهما فهذا لابد من إثباته أولاً الشرط الثالث بعد إثبات التلازم وإثبات الترتب لابد من إثبات العلية والمعلولية بين المقدم والتالي وأن المقدم علة للتالي واضح؟ فقد يكون بين المقدم والتالي قد يكون تلازم موجود وقد يكون ترتب موجود لكن قد لا يكون قد لا يكون المقدم عل للتالي فلا بد من اثبات هذا مثلا مثلا وين في الفصل الثاني وقد يكون بالعكس وقد يكونان معن معلولين على صحيح في الشرط الثاني الشرط الثاني يعني ترتب ترتب قد يكونان معن معلولين في فيأخذان من الجملة الشرطية لأن الجملة العلاقة بين القضايا اللزومية قمنا ثلاثة أقسام إما أن يكون المقدم علّ للتالي أو بالعكس أو هما معن معلولين فقد يكون هنا معلولين. لا نريد أن نقول أن يكون المقدم لابد ان يكون علة. لثالث. لا هذا شوف ما فيه هنا لا. نريد أن نقول أن يكون المقدم عله لا يكون معلول ولا كلاهما معلول لعل ثالث. أن يكون المقدم يعني الشرط أن يكون المقدم عله كنه. لحصول الثاني، وإلا لو كان المقدم جزء ان ما يكون هناك مفهوم يجب ان مثلا أقول هكذا أقول هكذا إذا أقول هكذا إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة هنا طلوع الشمس يجب ان يكون الغرفة جزء سبب إضاءة الغرفة لماذا؟ هنا ما أستطيع أن أقول إذا لم تطلع الشمس فالغرفة غير مضيئة هذا الكلام غير صحيح لأن قد لا تطلع الشمس والغرفة مضيئة بالمصباح واضح لو اعيد المثال يعني لا بد أن يكون المقدم علة تامة, علة تامة. مو جزء العلة في الفلسفة والمنطق العلة على أقسام يعني نحن نبحث هنا عن أن يكون المقدم علتان تامة مجد مثلا أقول لك مثال الخشب والسرير الخشب جزء العلة في تكوين السرير مو كل العلة جزء العلة والشيء لا يكون في الخارج موجودا إلا إذا تمت جميع علله الأربعة في التلسطة العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية أربعة العلة أما هنا الخشب جزء العلة لتكون السرير لأن الخشب علة ماديه فهو جزء العلة مو كل العلة لكن نحتاج إلى شروط أخرى أن يكون هناك عامل ومطرقة ومسمار ومجموعة شرائط حتى يتكون عندنا هذا السرير فالخشب ليس علة تامة يعني ليس كلما كان الخشب كان السرير ليس هكذا فالخشب جزء العلة لتكون السرير نحن نبحث عن العلة التامة حتى يكون للجملة الشرطية مفهومه. هذا مال شرط واضح طبعا راح نجي نبحثها واحد واحد الآن القسم الرابع وهو الانحصارية الانحصارية علّة منحصرة أن يكون المقدم علّة منحصرة لثبوت التالي وإلا لو لم يكن المقدم علم حطرة لثبوت التالي فلا يكون للجملة الشرطية مفهوم أبدا نفس المثال كلما طلعت الشمس أضاءت الغرفة طلوع الشمس ليس علم حطرة لإضاءة الغرفة لا لا بل طلوع الشمس إحدى العلل لإضاءة الغرفة والمصباح العلثانية ولا ولعل نور القمر العلثانية ولا ولعل النار العلرابعة فلا بد أن نثبت أن المقدم عله من في ثبوت التالي ما هذا الواضح أو ليس بواضح اتضحة فإذا لا بد من إثبات هذه الشروط أو الأمور الأربعة الأمور الأربعة حتى يكون للجملة الشرطية مفهومون إذا لم تثبت هذه الأمور الأربعة أو لم يثبت أحدها أيضا فلا يكون للجملة الشرطية مفهومون أبدا اتضحت الشروط الاربعه ام لا اتضحت المصنف يقول والحق, والحق ان الجمله الشرطيه تدل على تحقق هذه الامور الاربعه فيها يعني هناك تلازم بين المقدم والتالي وهناك ترتب بين المقدم والتالي وهناك علية ومعلوليه بين المقدم والتالي بل وهناك انحصار بين المقدم والتالي واضح؟ واضح؟ خب، أسألنا جنبها في الأربعة واحد, واحد. سؤال قبل البحث هذه الدلالة للجملة الشرطية على هذه الامور الاربعه دلاله وضعيه يعني بالوضع او لا دلاله بالاطلاق بمقدمات الحكم هل تدل الجمله الشرطيه على التلازم وعلى الترتب وعلى العليه والمعلوليه وعلى الانحصاريه هل تدل عليهم جميعا تدل عليهم بالواضع ام تدل عليهم بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكم؟ يعني هل الواضع وضع هل الواضع وضع أدوات الشرق إن إذا أدوات الشرق هل وضع هل واضع للدلال على هذه الأمور فنقول بالواضع شيخنا فنقول بالواضع أو لا لم توضع لهذه الأمور وإنما وإنما بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة تدل على تدل على الشرط على الشرطية مثلا أو على هذه الأمور الأربعان وإن السؤال لو واضح قم البعض قال تدل بالواضع الجملة الشرطية تدل بالواضع على الانحصارية والبعض يقول لا ليس بالوضع وإنما تدل بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة يعني نقول هكذا أن الجملة مطلقة الجملة مطلقة إن جاءك العالم فأكرمه هكذا نقول ولا نقول هكذا ولو كان ولو كان المولى <تصفيق> ولو كان المولى يريد التقييد لوجب عليه أن يقيد كيف يقول هكذا يقول هكذا إذا جاءك العالم الذي قيد فيضع واو يقول إذا جاءك العالم وكان مؤمما فأكرمه هذا معنى التقييد ولم يقل هكذا المولى او يعطف بأو يقول اذا جاءك العالم او كان مريضا فاكرمه ولم يقل هكذا ايضا ولم يقل هكذا فما دام المولى لم يقيد بوا او بالواو او باو فعدم تقييده يدل على الاطلاق واضح صار فعدم تقييده يدل اذا فبالإطلاق فهمنا الانحفارية المصنف يقول الحق الحق أن الجملة الشرطية تدل على الانحفار أو تدل على هذه الأمور الأربعة تدل على بعضها بالوضع يعني بالتفصيل يقول المصنف وتدل على البعض الآخر بالنسبة فأطلع بمعونة مقدمات الحكمات لا أدري واضح او اعيد مرة ثانية فسيجي بينا الآن واحد واحد إذن المصنف يقول بالتفصيل يقول الجملة الشرقية تدل على بعض هذه الأمور الأربعة على التلازم وعلى الترتب وعلى العلية وعلى الإحضارية تدل على البعض بالوضع وتدل على البعض الاخر بالاقلام واضح صار الى هنا الى هنا متضح اتضح الى هنا انا عندي فقط كلام عشر دقائق مع الاخوه لذلك انا هنا اقف اطبق هذه العباره انا عندي كلام مهم اقول للاخوه الان المناط في مفهوم الشر إن الجملة الشرطية إن دلالة عفواً الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها التفت بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة نحن قلنا أربعة المصنف هنا جعل العلية مع الإنحصارية قال الأول دلالتها يعني الجملة الشرطية دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي الثاني دلالتها زيادة يعني بعد إثبات الأول زيادة على الارتباط والملازمة دلالتها على أن التالي معلق على المقدم معلق يعني شنو ومترتب أعطى التفسير لعله ومترتب عليه بعد عرض تفسير اخر وتابع له فيكون المقدم سببا للتالي لكن المقصود بالسبب هنا اعان اعان من العليه والمعلوليه والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء وان كان شرطا مو شرط اللي ومعلوليه ونحو ذلك فيكون أعن من السبب المصطلح عليه في فن المعقول يعني في المنطق الفلسفة في الفلسفة سببي يعني علّه معلولية المصنف يقول أعن من هذا مقصودنا ثلاثة دلالتها زيادة على ما تقل يعني بعد إثبات التلازم بعد إثبات الترتب دلالتها على الحطار السببية في المقدم بمعنى الحطار يعني ما معنى الحطار؟ بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور المصنف يقول واضح واضح لأنه لو كانت الجملة اتفاقية أو كان التالي غير مترتب على المقدم أو كان مرتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه فانه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاءه يعني لا مفهوم بعد لا مفهوم وعنما الذي ينبغي اثباته هنا هو ان الجمله الشرطيه ظاهره في هذه الامور الثلاثه او الاربعه كما قلنا وضعا او يعني بالوضع وبالاطلاق لتكون حجه في المفهوم والحق والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور يعني الثلاثة أو الأربعة وضعا بالوضع في بعضها وبالاطلاق في البعض الآخر أما الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين